رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويذيبهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب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 يَجددَم شَيْئَ وَجَدَ اللهَّ عن دَم فَب فيسَابَ واللهَّهُ سَرع الحِقَ أَو كَ ماتِ فيِي بَخْنِ الج يوْ شَاهُ مَوْج مِ فَوْطِهِ مَوج مِ فَوْط وُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِلَّا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدِرْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ বিহমিত ফুল্লু কদিন হুচবি হল আলী মূল সুই মু السماوات والارض والى الله المصير الم تر ان الله يزجي تحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما تَغْرِقُ وَدَقٌّ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ بِهِ مَن يشاء يكاد ثنا برقه يذهب بالابصار